10 جُزْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذين القربى ولذي القرباء واليتامى والمساكين وأبن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.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 اين الله ترجعون يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واتعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبرو إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بترا ورئاء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإن زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني وإني جار لكم فلما تراءت الفيتار نكس على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني يخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرد غر هؤلاء دينهم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 ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فالكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آهَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فإِمَّا تَرْغَبَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَاشْرِدْ بِهِمْ مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَئِيمٌ تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَتَهَا فَمَذْ بِثِيلِهِمْ عَلَى سَوَاءَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُون وَعِدُّوا لَهُمْ مَا سَتَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دونهم لا الله يعلمهم وما توفقوا من شيء في سبيل الله في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن فإن حسبك الله هو الذي أين ذك بنصره وبالمؤمنين، وألَّفَ بين قلوبهم لو أن فَاقَتَ مَا فِي الأرض جميعاً ما أَلَّفَتَ بين قلوبهم، ولكن الله أَلَّفَ بينهم إِنَّهُ عزيزٌ حكيمٌ، يا أيها النبي حسبك الله ومن التباك من المؤمنين، يا أيها النبي حرر المؤمنين على القتال. إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبو مئتين، وَإِنَّمِن كُمْ يَأْتُونَ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ عَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضَعْفَ فَإِنَّمِن كُمْ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنَّمِن كُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَينَ بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريد على الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق في ما أخذتم عذاب عظيم فَاكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ يَعْلَمِ اللَّهِ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ ر وَيُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَلَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ من حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَفُوسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَّوُوا وَالَّذِينَ أَوَّوُوا وَنَسَرُوا لَهَا كَبَعْضِهِمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ عَمَنُوا وَ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 والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونسروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وآجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله للذين عاهد من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة شهور وعلموا أنكم غير معجزين الله وأن الله مخز الكافرين وذان من الله ورسوله للناس يوم الحج لك بري أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز لا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين أهدتم من المشركين ثم لم ينقسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فَإِذَا نُسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِذَا طَابُوا فَايْتَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ حَذَّمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ ثم اللَّهِ ثُمَّ أبلغ مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشكين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف ويظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ظمة يردونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فسدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فيطابوا ويقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة فيخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِن نَّكَثُوا وَعْهَدَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفَّارِ إنهم, إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا وَعْهَدَهُمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِأَنْ يُبَادُوكُمْ وَلَمْ يَرَوْا إِلَّا الْبَأْسَ قاتلهم يعذبهم الله بعيديكم ويخزيهم ويسركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتما تترك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ونيجا والله خبير بما تعملون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 أجعلتم سقاية الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عيد الله والله لا ياذي القوم الظالمين الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله بأواله وأنفسهم أعظم درجة عيد الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات الأنفية نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آبائك وإخوانك واملياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَمَنَّى عِزَّةَ الْمُكْفَرِينَ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَذُو الْعَزْمِ الْجَبَّارِ قُلْ يَا كَانَاكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَنوَارَ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَمُوَالِينَ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَتُكُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن إليكم من اللَّهِ أحب إليكم من الله ورسله وجهاد في سبينه فتربس حتى يأتي الله بأمره والله لا يهذن القوم الفاسقين لقد نسناكم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرةكم فلم تغنيكم فلم تغنيكم شيئا وذاقت عليكم الأرض بمرحمة ثم وليت مدبرين ثمّ أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترواها لم ترواها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين ثم يتب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام وهذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَفَيْوَ لَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ شَأْنٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ولا, وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ حَتَّىٰ يُعْطُو وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النسار المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانا مربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريد أن يطفيه نور الله بأفواهه ويبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر هو الذي أرسل رسوله بالعذى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والربان لا يكونون ولا النازب الباطل ويصدون عسبين الله والذين يكذبون الذاب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يا ما يحمى عليها في نار جهنم في نار جهنم فتقوى بعجابهم جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب لا يوم خلق يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظيموا فيه أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما كما يقاتلونكم كافة وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ذُو يَدٍ مِّنْهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قالتم إلى الأرض أراضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنسره فقد نسره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما, إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها وجعل, وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لم كان عردا قريبا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن, ولكن بعدت عليهم الشقة وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّيْلِ لَمَسْتَعْنًا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُؤْلِكُنَا أَنفُسًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْ حتى حتى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَيْسَ الَّذِينَ لَيْسَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليوم الآخر واليوم الآخر يجايذون بأموالهم وفوزهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت واليوم الآخر وارتابت قلوب ففي ريبهم يترددون ولم أراد الخروج لا عد له عدة ولكن ولكن كره الله ميعافهم فثبتهم وقيل عدو مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالا ولا ولو دعوا خلالكم يبوونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليهم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظارموا الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تسبك حسنة تسؤهم وإن تسبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتبجل المؤمنون قل أن تربسون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربس بكم يصيبكم الله معذابا من عنده أو بيدنا فتربسوا إن معكم متربسون قل أن في قوت عنك هل ليتقبل منكم إنكم كنتم قم فاسقين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 ويحلفون بالله إن لم يكن وما هم منكم ولكنهم قاموا يفرقون لم يجدون ملجأ أو مغراة أو مداخلة ولاو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمسك في السدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها ولو أنهم رذوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وسيتينا الله من فضله ورسوله إنا, إنا إلى الله راغبون إلا ما السلقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن فريدة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هم أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم, لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليردوكم والله ورسوله وحقا يدوه إيه كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم, نار جهنم خاردا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استاذئوا إن الله مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا, كنا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَطَاءُ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ عَذَابَهُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بأنهم كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعب الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدنا فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا واشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخط كالذين خاضوا أولاك حمضت أعمال في الدنيا والآخرة وأولاك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد والثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعض مولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بَغَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ, ومساكن طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ من مِّنَ اللَّهِ أكبر ذلك وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغلاهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا ويكو خيرا لهم وإن يتولوا الله عذابا ليما في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ نَتَٰنَىٰ مِن فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ فَلَمَّا ءَاتَٰهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُورِضُونَ فَعَاقَبَهُم نِّفَٰقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا بما أخلفوا الله ما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوا وأن الله علّم الغيب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في السّدّقات في السّدّقات والذين لا يجدون إلا جُداً فيسخرون منهم سخر الله منهم وله عذاب أليم استغفر لهم أولا تستغفر لهم أولا تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعده خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأواله وأنفسه في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تغفروا في الحر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 ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا, ولا تقم على قبره إنهم كفروا من الله ورسوله وماتوا وانفاسقون ولا تعجبك ولا وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا وجاهدوا مع الرسل استأذنكوا للقول منهم وقالوا ذرناكم مع القايدين. ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وما توب على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه جاهدوا بأنوال وفسم. وولاة الأم الخيرات. وولاة الأم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب لين ليس على الدعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يفقون حرج إذا نسحوا لا ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور الرحيم ولا على الذين إذا ما تمكن تحملا قلت لا أجد لا أجد ما أحملكم عليه تولى وعيهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبين على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صلَّى الله العظيم